اسم هيسم سامي وهي دي ا ل ق ض ي ة هو ده مرشحكم ل ل ج ن ة ا ل ف ن ي ة لازم تتخبوا عشان تكتمل العمليه ده عنده اهداف اهداف واضحه جدا ب ت ه ي ت اي سد وتقنع اي حد لانه مش اي حد د و واحد م خ ت ص الفن مش بيرغب اي زن فن هي د ن ا ء ه و د ن ا ء ه و الفن فن فن فخلي فن فن فن فن فن فن فن ن بالك منه هو ده مرشحك مخترش ا حد غيره انا هو بنصحك هو ل هيوصلك موهب هيقدرك ا كمان ه ي ع ذ ف ك عالجمه فتكون مشهور مليك السرور بوتك. بوتك. لما رشح ن ف س ه كنت انا في موهوب ق ل ت ل ه وحذرته ق ل ت ل ه ه ت ت ص ي د م يا مصدوم قالي ن ا داخل انتخابات ل ا و م ن ع ا ل كرسي راحه قوم ق ل ت ل ه اتنين في اتنين ب ا ر ب ع ة اصحى يا مخبوط و ع ى تفرد صدرك على الناس وتوعد م ا ت و ف ي ش ا ص ح لنفسك وفوق لاتروح على مفيش مافيش ح ا ج ة احلى من دي م ن ا س ب ة ملاقيش اغلى من صاحبي وحبيبي ولو طولت اكيد ملاقيش لما قلت انا واقف غارك يعني ب س ا ع د ك ماتخليش حد يحبطك وفي المطب يوقعك وفي اصوات هنجمعلك وفي م ع ن و ي ة ممكن نرفعلك نرفعلك نرفعلك نرفعلك نرفع واحد زائد واحد ممكن ي س ا و ي ا ث ن ي ن ده ب ح س ا ب ت ن ا احنا مش بحسابات رب العالمين لو كنت ي فاكر انك ممكن تكسب يا بيه هتلاقي ا ل آ ي ة و ا ل ص و ر ة اتقلبت عليك انا مش عايزك تبص وراك وعايزك تبص قدامك عايزك تشغل في مخك و ت ط و ر في ز ك ا ئ ك كانت ف ك ر ة ولصه ظ ر ي ف ة اني اكتب راح لانه ممكن ما يلاقيش الفهم والاستيعاب ولو نصدك في وشك ولقيت ا ل أ ب و ا ب افتكر الناس اللي وقفوا وراك ف اللي انت خاب